اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وعطنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا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 على منى وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنى من كل بر من كل والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناء اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين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 هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلم على الحق يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد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 سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل المماء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا ووفق قادتنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ومك من كلام نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله